Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Ar-Rahim Allama al-Qur'an wa anqala insana Allamahu al-bayan الشمس والقمر بحسبان والندم والشجر يسدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان؟ وأقيم الوزن بالقسط ولا تغسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحبذ العص و الريحان فبأي أذان إربك ما تكذبان فلقد الإنسان من صلصال كالفقام وخلق الجاث من مارد من نار، ب بأي ألان ربك ما سكن لبان، رب المشرقين ورب المغربين. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَغْزَخٌ لَا يَبِغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يخد منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوال المنشآت في البحر كالأعلام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 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْشَأَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ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 فبأي آل ربك ما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كذبها فبأي آل ربك ما تكذبان. بِيَوْمِ إِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا لَّآئِرُبُكُم مَّا تَكذِّبُونَ ونبص ماهم فيخذ بالنواص والأقداب فبأي آل ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يَطُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنَ آل بِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ بِأَيِّ ربك ما تكذبان دوات أفئان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأيه آلاء ربكما تكذبان كِمَ عَلَى فُرُشِ بَطَائِلُهَا مِنْ اسْتَبْرَقَ وَجَنَّ الْجَنَّةَ هِدَادٌ فَبِأَيِّ آلٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بِهِمْ نَقَاصِرَ فُكَّرَ فِي لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ بَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُم مِّنَ وَالْمَرْجَانِ فبأي آل ربك ما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آل ربك ما تكذبان ومن دونهما جنتان tapi ayi alai Rabbu manu kaddiban mudaammetan. Tapi ayi alai Rabbu manu Bihi ma'ayman nawaqtan. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخد ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 لم يطم الظن إنس قبلهم ولا كان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف حضر وعبقر حسان